سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت معمور والسقف مرفور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 مدعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 119. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 110. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سررهم نصفوفة وزوجناه هُدًى لِلْمُتَّقِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّ نَبْلَغُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ وَرَهِينَاَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا لَهُ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي 116. فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم 117. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 118. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أَمْ يقولون شَاعِرٌ نَتَرَبصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَن هُمْ قَوْمٌ قَاوِمُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ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 أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَنِ ٱلَّذِينَ يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا وَإِنَّ ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم, ولكن أكثرهم لا يعلمون